No, <laughs>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 ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهدينه نجدين فلقد تحمل عقبه وما أدرى كم العقبة فكُرَّقَه أو إطعام في يوم ذي مسْغَبَ يَتِمَّ ذا مَقَرَّبَه